يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 وَبَحانَ ال الذي قلَق الْ الأزْواجَكُهَا مَِّ تُم بِتُ الْأَرضُ وَمِنْ أَافُسِهِم وَمِنْ أَافُسِهِم وَمَِّا لَا يَعمُون وَآيَتَُّهُمُ الليلُ نَسْلَخُ مِنْهَُّهَا رَفَإِذَاهُم مُظْلِمون. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِشَمْسٍ يَوْمٍ بَغِيٌّ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيلٌ سَابِقُ نَهَارٍ وكل في فلك يسبحون